بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال سفيان الثوري رحمه, رحمة, رحمه الله أو قال رحمة الله عليه أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجد بدا من أن يفتوا وإذا اعفو منها كان أحب إليهم وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة قيل له فايما ما أفضل الكلام أم السكوت قال الإمساك أحب إلي. قيل له فإذا كانت الضرورة فجعل يقول الضرورة الضرورة وقال الامساك أسلم له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الآثار التي نقلها المصنف عن السلف وما سيأتي في هذا السياق والمعنى هي مما جاء عنهم في ذم الفتيا والإكثار منها وهذا لأن التوسع في الإجابة وفي إجابة كل من يسأل أنها عرضة للخطأ والزلل كما أنها عرضة للشهرة وأن يشتهر المفتي بين الناس ويقصد لهذا كانوا يكرهون الفتيا كما جاء عن سفيان. قال أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن اي أي أنهم يكرهون الإكثار من إجابة السائلين وذلك لأن هذا عرض للزلل وقد كان كثير من السلف يسألون عن مسائل فيستفصلون فبعضهم يقول هل وقعت فإذا عرفوا أن هذه المسألة لم تقع قالوا دعوها حتى تقع ونتكلف في إجابتها فكانوا يكرهون التوسع في المسائل وتفريع المسائل والمسائل الفرضية التي لم تقع وكذلك يكرهون الأسئلة التي لا يحتاج إليها كما ادب عمر رضي الله عنه الرجل وهو صبيب بن عسل الذي كان يسأل عن بعض متشابه القرآن أدبه على هذا ومن هذا ايضا ما جاء هنا عن الإمام أحمد أنه قال من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة ثم سئل أيهما أفضل أو أيما أفضل الكلام أم السكوت فقال الإمساك أحب إليه الامساك الإمساك عن الفتوى أحب إليه من الإجابة قيل له فإذا كانت الضرورة فجعل يقول الضرورة الضرورة وقال الإمساك أسلم يعني أن التكلف في تقدير الضرورة وأن هذا ضرورة هو الذي هنا قال فيه الإمام أحمد الإمساك إليه وأما إذا تحقق أن هذه ضرورة فقد تقدم أنه إذا ألجأت الضرورة فإنه يجيب عن هذه المسائل لهذا كان السلف يجيبون في المسائل عندما يحتاج إليهم نعم وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك قال الربيع بن ختيم أيها المفتون انظروا كيف تفتون نعم هذا في خطورة الفتوى وأن المفتي موقع عن رب العالمين يقول هذا دين الله هذا شرع الله هذا حكم الله فهو أمر خطير فالمفتي لا يحكي رأيه ولا يعبر عن قوله ولا يعبر عن قول مخلوق وإنما يوقع عن رب العالمين هذا مما يدل على خطورة الأمر نعم ولهذا كان كثير من السلف عندما تشتبه عليهم المسائل يقول أقول فيها برأي كما كان أبو بكر رضي الله عنه يجتهد في المسألة ثم يقول أقول فيها برأي فإن كان صواب فمن الله وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان وقال عمر بن دينار لقتادة لما جلس للفتية تدري في أي عمل وقعت وقعت بين الله وبين عباده وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح نعم هذا في معنى ما تقدم أن المفتي يكون في منزل بين الخالق وبين خلقه يقول هذا يصلح وهذا لا يصلح هو مبلغ عن الله نعم وعن ابن المنكدر قال إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام يتغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان نعم هذا من تعظيمهم للأمر أنهم إذا قصدوا بالسؤال يتغير حال الواحد منهم لأنه يعلم أنه يقدم على الفتوى وأن يقول هذا حلال وهذا حرام معي. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهه ويقول ما وجدت أحدا تسأل غيري وقال قد تكلمت ولو وجدت بد ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء نعم هذا إبراهيم النخعي إمام الكوفة في زمنه يقول ان زمانا اكون فيه فقيه الكوفه لزمان سوء هذا في مقت هؤلاء لانفسهم ولبيان تجردهم ولبيان تواضعهم وانهم ما كانوا يتصدرون لهذا الامر هذا مما يدل على ان هؤلاء هم اهل للفتوى لان العالم اذا تواضع وظن في نفسه التقصير فهذا دليل على خير واذا ظن في نفسه القدره والعلم فهذا دليل الجهل لا يزال العالم عالما حتى يظن انه قد علم فاذا ظن انه قد علم فهذا جهل وروي عن عمر رضي الله عنه قال انكم لتستفتوننا استفتاء قوم كاننا لا نسال عما نفتيكم به نعم هذا في بيان ان العالم مسؤول عن اجابته وكان المفتي اذا افتى لا يسال عما افتى فهو مسؤول اليوم عن الفتوى وغدا مسؤول عما أجاب سيسأل عما أجاب وما هو دليل وما هو قوله فإن كانت له حجه وإلا فإن الحجة قائمة عليه يوم القيامة إذا قال هذا حلال وهذا حرام من غير الدليل وعن محمد بن واسع قال أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء نعم لأنهم يتكلمون في أمر الدين ويحاسبون على قولهم وعلى كلامهم بخلاف من يتكلم في غير الدين فكلامه ليس الذي يتكلم في الدين لأن الذي يتكلم في الدين ينسب هذا الأمر إلى دين الله فحسابهم يوم القيامة مقدم على حساب غيرهم ولكن هذا لا يعني أيضاً أن الفقهاء أنهم أهل هلاك ليس دليل أن أول من يحاسب أنه هالك لكن دليل على أن هؤلاء يحاسبون قبل غيرهم لأنهم أئمة الناس في الدين فإن كانوا على استقامة كانوا أئمة الناس إلى الجنة يقودون أتباعهم إلى الجنة وإن كانوا غير ذلك قادوا أتباعهم إلى النار والعياذ بالله وعن مالك إن أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار نعم هذا في بيان تعظيم السلف لأمر الفتية نعم وقال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا نعم هذه من الحكمة ومن العقل أن المجيب والمفتي لا ينبغي له أن يكون همه وأن يخلص السائل من المشكلة أو مما يسأل عنه وإنما ينبغي أن يهتم بأمر نفسه وبأمر خلاصه يوم القيامة من الإجابة وقال لآخر, لآخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه نعم هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المفتي أن يتفكر فيما يقول قبل أن يتكلم ولهذا يقول العقلاء ويقول بعض الحكماء من الناس من يسبق عقله لسانه ومن الناس من يسبق لسانه عقله بعض الناس يتكلم ثم يفكر وبعضهم يفكر ثم يتكلم فالعاقل ينظر قبل أن يتكلم لأنه إذا تكلم أخذ بكلامه قال رحمه الله ومن هذا الباب أيضا كراهه الدخول على الملوك والدنو منهم وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها وخرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلاطين افتتن وخرج أحمد وابو داود نحوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا وخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناس من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا وخرجه الطبراني ولفظه إن ناسا من امتي يقراون القرآن ويتعمقون في الدين يأتيهم الشيطان يقول لو أتيتم الملوك فاصبتم من دنياهم واعتزلتم بدينكم ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جب الحزن قال وما جب الحزن قال وعد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة قيل يا رسول الله من يدخله قال القراء المراءون بأعمالهم وخرج ابن ماجد نحوه وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة ويروى من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثم ذكر المصنف أن من هذا الباب طلب الشرف هو الدخول على الملوك والأمراء لطلب الدنيا والشرف وذكر في هذا بعض الأحاديث منها حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم قال من سكن الباديه جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلاطين افتجل قوله من سكن الباديه جفا سكن الباديه مذموم بعد سكن الحواضر هذا الذي فسر به العلماء الذم هنا وأما من كان اصله في الباديه فهو ليس بمذموم ولكنه مرغب في سكن الحواضر لما فيها من الخير وانتشار العلم قال العلماء من سكن الباديه يجفأ يعني بعد أن كان في حاضرة كان في حاضرة ثم بدأ بمعنى بدأ بعد أن كان في حاضرة وهذا لا يرد على ذم من سكن البوادي لان سكن البوادي لا شك أنه, أنه قد يفوت فيه من الخير ما يفوت لكنه ليس بمذموم عند الحاجة إليه ولهذا ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعراب الذين كانوا حول المدينة أن يهاجروا إلى المدينة ولكن سكن البادية بعد الحاضرة فهذا فيه جفاء في الطبع ومعلوم أن البوادي يكثر فيها الجفاء والغذة وأن الحاضرة يكون فيها اللين وإذا خالط المسلم الناس وساكنهم وجالسهم فإن طبعه يلين وإذا بدأ وسكن البوادي فإن طبعه يقسو. ويكون فيه جفاء وشدة وهذا مما يدل على النهي عن سكن البوادي وعن كراهيتها بعد الحواضر والمدن قال ومن اتبع الصيد غفل وهذا معلوم في أن اتباع الصيد غفلة لأن الذي يتبع الصيد لا يدري متى يرجع ولا يزال يتبع الصيد حتى يمضي اياما وهو في غفلة من هذا الأمر وهذا يعرفه من جربه من أهل الصيد الذين يخرجون إلى الصيد ولا يدري متى يرجع ولربما قدر في نفسه أنه يرجع بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو يومين ثم لا يرجع إلا بعد أيام طويلة ولربما زادت إلى ما يقرب من الأشهر وكل هذا مما يدل على الغفلة اتباع الصيد لأن الذي يتبع الصيد لا يزال يتبع الصيد وهو في غفلة عن الوقت وهو في كل مرة يؤمن أن يصطاد فالصيد يفر من مكان إلى مكان وهو يتبعه فيحصل له بذلك غفلة قال ومن أتى أبواب الصلاطين افتتن أي من دخل إليهم من اتى أبوابا بمعنى الدخول إليهم وهذه المسألة بغيت التنبه لها فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذم الدخول على الصلاطين كما جاء في هذه الأحاديث وبعضها يتقوى ببعض وإن كان في بعض الأسانيديا ضعف وجعل في بعض الأحاديث الأخرى الترغيب في ذلك والنصح لولاة الأمر وأنه من الدين وينبغي أن يفهم هذا الأمر على وجهه لأن بعض من لا يفهم هذا الأمر لربما نزله تنزيلا خاطئا فالذي يرد عليه الدم في الدخول على الصلاطين في بعض الأحوال وهذه الأحوال إما أن تكون متعلقة بالإمام والحاكم وإما أن تكون متعلقه بالداخل عليه أما ما يتعلق بالحاكم فالحاكم إذا كان ظالما فإن الداخل عليه لا يخلو إما أن يدخل عليه ليناصحه فهذا غير مذموم وإما أن يدخل عليه ولا يناصحه وإنما يريد من دنياه فهذا مذموم في دخوله على هذا السلطان إذن السلطان ان كان ظالما للداخلين عليه حلان الحال الأول أن يدخل عليه ليناصحه وليبين له الأمر من الدين ولهذا جاء في الحديث أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر هذا مما يدل على أعظم الجهاد وقول الحق عند جور السلطان الظلم وهذا لا يعني ايضا الخروج ولكن الصدع بالحق مع الرفق, الرفق وأن يسلك الأسباب في الرفق ولا يغلب إلى الحاكم وهي السلطان ولكن يصنع بكلمة الحق مع الرفق بالسلطان وعدم الإثارة وأما من دخل عليهم وهو لا يريد بذلك الدين وإنما يريد الدنيا فهذا مذموم الحاله الثانية وهي ما يتعلق بحال الداخل عليهم فالداخل على هؤلاء الأمراء حتى ولو كانوا من غير الظلمة فأيضا له حالتان الحاله الأولى أن يدخل عليهم ليصيب من الدنيا ولا يدخل عليهم ليعينهم على الخير فهذا أيضا مذموم الحالة الثانية أن يدخل على العلماء علماء العدل على أئمة العدل ليعينهم وليؤازرهم وليثبتهم على ما هم عليه وليكون على صلة بهم حتى يكون مقربا إليهم فهذا ممدوح فإذا كان الدخول على السلطان لمقصد مذموم فهو مذموم وإذا كان لغير ذلك فهو بحسبه ولهذا يتبين أن الدخول على السلطان أنه لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته وإنما هو بحسب المقاصد وعلى هذا تتنزل النصوص في الدخول على السلاطين ومناصحتهم إذا كانت لمقاصد حسنة فهذا حسن وإذا كانت لمقاصد سيئة فهذا سيئ وما جاء أيضا في الحديث من حديث أبي هريرة وما ازداد أحد من السلطان ذنوا إلا ازداد من الله بعدا هذا محمول على الحال المذمومة وهو أن يدنو منهم ليتقرب إلى دنياهم ولينال من دنياهم فهو يزداد من الله بعدا لأنه يؤثر الدنيا على دينه وكذلك ما جاء من حديث ابن عباس إن أناسا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا قال ولا يكون ذلك اي لا يقع هذا منهم لا يقع انهم اذا دخلوا عليهم يسلمون في دينهم بل لا بد ان يفسروا من دينهم ثم قال كما لا يستني من القتاد الا الشوك كذلك لا يستني من قرب من قربهم الا الخطايا هذا محمول على حال الظلم على حال الحاكم الظالم الذي يدخل عليه لا يريد مناصحته فهو يخرج بالفساد بفساد الدين ولن يجتني إلا المعاصي والذنوب وكذلك ما جاء في حديث الذي خرجه الطبراني هو في هذا المعنى ثم ذكر الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة قالوا يا رسول الله من يدخله قال القراء المراؤون باعمالهم القراء المراؤون باعمالهم هذا دليل على حال هؤلاء وقد جاء أيضا في الحديث أن أول من تسعر بهم النار وكان أحدهم هو القارئ الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وذكر أيضا الحديث الذي خرجه من ماجه من حديث أبي هريرة وإن من ابغض القراء الى الله الذين يزورون الأمراء الجوره وهذا دليل على ما تقدم من ان الحال المذمومه في زيارة السلطان هو زيارته في حال الجور مع عدم المناصحه هذا مما يدل على ان الحاكم ان كان عادلا زاره اهل الفضل فان هذا ليس بمذموم أو كان ظالما ثم زاروه ليناصحوه وليبينوا له امر الدين فإن هذا ليس بمذموم فين بغي أن, أن تفقه النصوص وحتى لا تكون هذه ذريعة لبعض من يطعن في الحكام وفي العلماء الذين يناصحون ولاه الأمر فإن هذا لا يريد عليهم لأنهم إنما يناصحون الحكام ويواصلونهم من أجل الدين لا يريدون دنياهم. وكذلك إذا كان الحاكم عادلا يقيم السنة فإن مناصحته والجلوس معه ومخالطته مقدمة على كثير من أعمال البر لأن الحاكم إذا ترك لأهل الشر والفتنة احاطوا به ولهذا ما زال العلماء يذكرون حال المأمون ولا وما كان يعرف ببدعة فلما أحاط به المعتزلة صرفوه عن السنة إلى البدعة فأصبح فتنة عظيمة للأمة بسبب هذا الأمر نعم قال رحمه الله ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم على الإنكار عليهم بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضه وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم ثم ذكر أن مما يخشى منه من الدخول على السلطان أن يدخل عليهم العالم ويصدقهم بكذبهم كأن يدخل عليهم ويصدقهم فيما يكذبون فيه وفيما يدعون من الباطل فيكون هذا من التعاون على الباطل وعلى الإثم ويعينهم على ظلمهم بالسكوت وعدم الإنكار ويزين اخطاءهم للناس ويأمر الناس بالسكوت عن الإنكار عليهم إذا كان بوجه مشروع وأما إذا كان من جهة الإثارة فإن العالم يجب عليه أن يزجر السفهاء أن يثير الناس على الحاكم وإنما يناصح الحاكم برفق وبلين من العلماء فهذا مما يبين الحال المذمومه في الدخول على الصلاطين هو أن يكون لهؤلاء كذب وظلم أو منكرات فيدخل عليهم يزين باطلهم ويصدقهم في كذبهم ويعينهم ويخادع الناس بتزيين كلامهم فيكون هذا مذموما وذمه شديد وخطره على الأمة عظيم في أنه يزين الباطل للناس فلا يجوز وقد يسعى العالم احيانا أن يسكت عن بعض الأمور ولكن لا يسعه بحال من الأحوال أن يتكلم بالباطل وأن يزينه للناس لا من الحكام ولا من غيره وإنما يبين أمر الدين واحيانا قد يسكت وسكوته يكون إنكار لأنه يرى منه عدم الرضا وقد يتكلم ولهذا الدخول على السلطين أمره عظيم ولا يثبت لهذا الأمر إلا عظماء الرجال واقوياء الهمم الذين يحسنون التعامل مع هؤلاء فيناصحون من غير إثارة للناس ويبينون أمر الدين من غير خروج ومنازعة فهذا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى بعد نظر وإلى فهم وإلى حسن تصرف وإلى حسن مخاطبة الحكام وإلى لباقة وقدرة على المناصحه فإن بعض الناس فيه سفة يعني لا يعرف كيف يتكلم ولكن ينكر وإنما يتكلم بعبارة لطيفة وكان بعض العلماء إذا دخل مجالس السلاطين ورأى خطا فإنه ينبه عليه بألطف عبارة فلا يتنبه الناس أنه ناصح أحدا وإنما يعرفون الحق فهذا هو حال يعني علماء السوء الذين يزينون الباطل بدخولهم على السلاطين وأما العلماء الذين يصدقون الحكام ويصدقون الخلق بنصحهم لهم فإن هؤلاء لا يذمون لأنهم لا يزينون الباطل وإنما يناصحون ثم ذكر من هذا مما يدل على هذا حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم على ظلمهم فليس مني هذا دليل على أن هؤلاء الأمراء أن فيهم ظلم وكذب فمن دخل عليهم ليعينهم على ذلك قال فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحور هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم التي ترد عليه الأمة وقد جاء في الحديث أن الذين يعدادون عن هذا الحوض هم الذين غيروا وبدلوا فيكون هذا من التغيير والتبديل قال ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض في بيان حال العلماء الذين لا يعنون على الظلم وإنما يناصحون إما أن يسكت ولا يقر على الباطل وقد يسعه أحيانا السكوت إذا أنكر بقلبه لكن لا يسع العالم أن يتكلم بالباطل قال رحمه الله وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة وقال ابن المبارك ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم إنما الآمر الناهي من اعتزلهم وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم لأن محبة الشرف كامنة في النفس والنفس تحسن له ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم ربما مال إليهم وأحبهم ولا سيما إلا طفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم وقد جرى ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس فوبخه طاووس على فعله ذلك ثم ذكر أن بعض السلف كان سداً ل باب المخالفة للذريعة إلى المخالفة كان ينهى من الدخول على الأمراء حتى لمن أراد أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قال وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة قال وقال ابن المبارك ليس الامر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم إنما الامر الناهي من اعتزلهم يشير إلى أن الأمر والنهي قد يكون باعتزالهم فإذا اعتزلهم لم يعين, لم يعين على ظلمهم وهذا حقيقة محل نظر وإنما كلام السلف يتنزل على حاله وهو من دخل عليهم يريد أن يأمرهم وينهاهم فيضعف كما ذكر هنا المصنف قال وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم لمن يضعف عن هذا اما من كان يدخل عليهم ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا لم يقل احد بدمه فكيف يدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بعض الناس يضعف كما ذكر هنا المصنف ان بعض الناس يدخل عليهم ويريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا راى جاه والشرف والمنزله ورأى خضوع الناس لهم فانه يضعف عن الانكار عليهم ولربما استمالوه بالإكرام فهذا الذي يخشى منه والسلف كانوا يسدون باب الذرائع ويعملون هذا الباب وهو باب سد الذرائع وإلا فمن علم أنه إذا دخل عليهم قام بأمر الدين خصوصاً لمن كان لهم بهم معرفة ويعرف حالهم ولا ينبهر بالدخول عليهم فإنه لا يمنع من الدخول عليهم إذا كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الممكن. نعم قال رحمه الله وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرع عن مظلوم أو ترد مظلمه فإن ذلك خديعة إبليس وانما اتخذها فجار القراء لنا. وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله فإذا ترك ذلك منه, فإذا ترك ذلك منه عرف فيه وإياك وحب الرئاسة فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسره فتفقد بقلب وعمل بنية وأعلم أنه قد من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام ثم ذكر قال كتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه إياك والأمراء أن تدنو منهم أو أن تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمه فإن ذلك خديعه إبليس هذا في بيان من يزين له الدخول على الحكام ليأمر بالمعروف وينهى المنكر ويدرأ المظالم ثم يكون هذا من مما يخدع به فيتخذ هذا الأمر إلى كثرة الدخول عليهم ثم يضعف عن ذلك قال وإنما اتخذها فجار القراء سلما وما كفيت من المسألة وما كفيت من المسألة يعني أن هؤلاء الفجار من القراء يتخذون هذا سلما فنهاه أن يتشبه بهم ولأنه يخشى عليه أن يضعف ثم قال وما كفيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسه وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله هذا في بيان أن المفتي لا ينبغي له أن يهتم بأمر الناس وأن يكون همه الفتية وأن يكون همه أن يؤخذ بقوله إذا ما اختلف الناس وإنما يكون همه هو أن يبلغ الحق فإذا قال الحق لا ينبغي له أن يهتم بأمره ب قوله أن يؤخذ وإنما يهتم بأن يبلغ الحق للناس والضابط في هذا والميزان في هذا أن هذا المتكلم يعرض نفسه على أمر فلو قال هاد بهذه الكلمة أو قال بالحق غيره فهل يفرح به؟ فإذا كان يفرح به فهذا الدليل على أنه يحب صور الحق للناس وإذا كان لا يفرح بقول العلماء الحق وإنما يفرح أن يقول به ليؤخذ عنه هذا دليل على أنه ليس بناصح ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ودكت لو ان ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فهذا دليل النصر. فالعالم يحب أن يبلغ الحق الناس، سواء كان من قولي أو من غير قولي، ويحب أن يجد على الحق انصارا يقولوا به، ولا يحب أن ينفرد بالمسألة حتى يعرف بها ويستهر بها. لأن المقصود هو تبليغ الناس ولهذا كان بعض العلماء إذا قام بعضهم بالحق فإنهم يرون أن هذا يكفيهم بخلاف ما عليها الناس اليوم فإذا تكلم رجل بالحق وكانت له شهرة أخذوا يرددون كلامه ليتقووا بهذا وليكون لهم جاه. وإذا ضعف الناس عن قول الحق وأصبح الحق عزيزا في الناس سكت كثير من الناس هذا دليل على أن هؤلاء لا يريدون نصرة الحق وإلا فالنصره عند قلة المناصر مقدمة ومأمور بها بخلاف ما لو كانت المسألة معلومة ومشهورة فلا يحتاج الناس أن يتكلموا فيها نلاحظ الآن إذا جاءت مسألة معروفة تكلم فيها العلماء الكبار واشتهرت بين الناس كل الناس يرددونها كل إنسان يقول هذا هو الحق ويصدع به في كل مكان فإذا جاءت الفتنة واشتبهت المسائل على الناس وتكلم بهذه المسائل من تكلم فيضعف المناصر لكثرة أهل البدع ولهذا مدح الإمام أحمد ولقب بإمام أهل السنة لما قال مقولته في الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن ولقب بإمام أهل السنة حتى قال العلماء نصر الله الدين برجلين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة القول في هذه المواطن عزيز والنصره عزيزة ثم قال وإياك وحب الرياسه فإن الرجل يكون حب الرياسه أحب إليه من الذهب والفضة وهذا كما تقدم أن الزهد في الذهب والفضة والزهد في الأموال دون الزهد في الرئاسة وكثير من الناس يزهد في الرئاسة في المال ولا يزهد في الرياسه بل إنه يدفع الأموال الطائلة من أجل أن تكون له رياسه كما يحصل في بعض البلدان التي تكون فيها انتخابات وغيرها تجد أن الرجل لربما أنفق كل ما عنده من أجل أن يرشح أو أن ينتخب هذا دليل على أنهم يزهدون في المال في مقابل طلب الرئاسة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسره هذا الأمر وهو حب الرئاسة باب غامض قد يوجد في الإنسان وهو لا يشعر به إذا لم يتنبه قال لا يبصره إلا العلماء السماسره والعلماء السماسره هم الذين يميزون بين الحسن والرديء كما ان سماسره الذهب يميزون بين الرديء وبين الجيد فالعلماء فيهم سماسره وصانع الذهب فيهم سماسره وقد يوجد من يبيع ويشتري الذهب وليس بسمسار وقد يوجد من يشتري السلعه وليس بسمسار وقد يوجد من ينتسب للعلم وليس بسمسار ولكن يوجد فيهم سماسره السماسره هم الذين يميزون بين الحق والباطل في المسائل وبين الجيد والرديء في السلع نعم فتفقد بقلب نعم قال فتفقد بقلب واعمل بنيه يعني تفقد يعني قلبك واعمل بنيه لله عز وجل ولهذا ينبغي للانسان ان يراعي هذا الامر وان يراجع قلبه ما الذي اراد والذي لا يعتني بهذا الأمر قد يهلك مع الهالكين لأن الشيطان يلبس على الإنسان والذي لا يراقب هذه الأمور قد يأتي عليه زمن وهو لا يبصر الحق فإذا كان يراقب نفسه في كل مجلس وفي كل مكان وفي كل موطن فإنه يرجى له التوفيق إن كان من أهل المراقبه خصوصا إذا صاحب هذا الدعاء والتوكل وأن يعني يمسك عن بعض الأقوال وعن بعض المسائل وأن يعود نفسه الإمساك كما أنه يقدم احيانا يمسك كما كان بعض السلف يقول أحدهم عندما رأى منكرا في مسجد أو بحضور إمام يقول فهممت أن أقوم وأنكر ثم تذكرت اني أخشى أن أقوم ثم يعرض لي الشيطان بالرياء فيقتلني فأموت على غير نية فمن الذي لي لمثل هذا فهؤلاء كانوا يراقبون أعمالهم ويعملون للأمور ويحسبون الأمور حسابها قبل أن تقع يهتمون بهذا الأمر قال واعلم أنه قد, قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام أنه قد دنى من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت لعظم الفتنة ولعظم البلاء كما جاء في الحديث انه يأتي على الناس زمان يمر الرجل بالقبر ويتمنى أن يكون في ذلك القبر وأعلم أنه قال رحمه الله ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعائه وتقبل يده وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه ثم ذكر من هذا الأبواب أن الإنسان أو بعض أهل العلم يحب أن يشتهر بين الناس اشتهر بالعلم والزهد أو باظهار الأعمال والأقوال والكرمات ليزار ويعظم وتقبل يده ويقبل رأسه ويطلب منها الدعاء ويثنى عليه هذه فتنة ولهذا لا يمكن للعلماء أن يمسكوا الناس عن هذه الافعال لأنهم سيقبلون عليهم إذا كان لهم علم لكن عليهم أن يزرهم عن هذا الأمر ولهذا كان ابن مسعود يكره أن يتبع يقول إنها فتنة للمتبوع مذله للتابع كانوا يكرهون هذا وكانوا يكرهون أن يزاروا كما جاء بعض السلف ظنه الإمام أحمد أن رجلاً اراد أن يزوره قال لا تزرني فإنك تتزين لي وأتزين لك وأهلك وزار رجل أخاه فقال ما أجمل هذا المجلس قال ما أشده علينا لربما هلكنا فيه فبكى فكانوا يراقبون أعمالا بخلاف ما عليه الناس يوم فإن المراقبة قلت وضعفت في الناس إلا من رحم الله معي. قال رحمه الله دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء آه. بك فما جاء آه. به فقال جئت عزور ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهه منهم أيوب والنخعي وشفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر دخل رجل على داوود الطائي فسأله ما جاء به فقال جئت أزورك فقال أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار من الزهاد أنت لا والله من العباد أنت لا والله من الصالحين أنت لا والله وعدد خصال الخير على هذا الوجه ثم جعل يوبخ نفسه فيقول يا داود كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا والمرائي أشر من الفاسق ثم ذكر أن الأئمة الكبار كانوا يكرهون هذا الأمر يكرهون الشهرة وكانوا يعرضون عنها وكانوا يذمون أنفسهم أو يمقتون أنفسهم في هذا ثم ذكر قصة الرجل الذي دخل على داود الطائي فقال له أما أنت فقد أديت خيرا أو أصبت خيرا زرت في الله ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار ثم أخذ يزري على نفسه وحقيقة أن لي نظرة في هذا اعرضها على طلاب العلم ولا أقطع بشيء لأن هذه الأقوال منقوله عن ائمه كبار ولكن ينبغي أن ينظر إليها ايضا بفقه فإن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يصلون في مقتهم لأنفسهم أن يقولوا مثل هذا ولكن الإنسان كان يقول دون هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ولد امرأة وكذلك سئل الإمام أحمد وقال إنما أنا رجل من العرب أو كذلك ما قيل الشيخ الإسلام قال أنا رجل من العرب فمثل هذا الكلام يقوله الناس ويقوله هؤلاء وأما ذكر الذنوب وذكر أنه كان على حال كذا وكذا فإن هذا ليس مما جاءت به السنة من كون الإنسان يذكر ذنوبه إن كانت له ذنوب وإن لم تكن له ذنوب فليس له أن يذكر ما عافاه الله عز وجل منه الذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا قد لا يثبت عن هؤلاء الأئمة وإن ثبت فهو محمول يعني على المبالغة في هذا الأمر لكن الإصابة بالسنة على غير هذا يحمل الأمر على المبالغة لكن الإصابة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من أن الإنسان يكره الشهر لنفسه ولكنه لا يذكر ذنبه ولا يذكر معصيته وأيضا إذا من الله عز وجل عليه بشيء لا ينبغي له أن يكفر النعمة وهذه مسألة عظيمة فإن بعض الناس يحمله التواضع على أن يجحد نعمة الله عليه مثل أن يقول لست من الصالحين فينبغي حقيقا ينظر إلى هذه المسألة بفقه فإذا من الله على العبد بنعمة كان يرزقه مالا ويقول ليس لي ما يرزقه استقامة ويقول ليس لي استقامة ويرزقه صلاح ويقول لست بصالح ويرزقه علما ويقول لست بعالم فإن هذا قد يخشى عليها أن يدخل في كفر النعمة وليس معنى هذا أن يقول أنا من الصالحين انا من الفقهاء ولكن يكفيه أن يسكت عن بعض الأمور كما هي طريق العلماء وإذا رأوا مبالغه في هذا الأمر فإنهم زجروا يزجرون الناس عن مثل هذا فالمتواضع ينبغي له أن يتواضع إلى درجة لا تبلغ حد كفر النعمة وكذلك في مقابل هذا التحدث بالنعمة فينبغي أن لا يبلغ إلى حد الفخر فلربما بلغ المتحدث بالنعمة إلى حد الفخر ولربما بلغ المتواضع في ذمه لنفسه أن يبلغ كفر النعمة ودائما السنة وصل وكما قال العلماء الحسنة السنة حسنة بين سيئتين فنحن لم نؤمر أن نذكر ذنوبنا بعد أن ستر الله علينا ولربما هذا جرأ بعض الناس إذا ما رأى امام من الإمه يقول كنت شابا عاصيا وأنا الآن مرائي يقول بعض الناس وبعض الضعاف إذا كان هؤلاء الإمه فنحن على طريقه ولهذا من السنة أن الإنسان لا يحدث ذنوبه ولكن اذا نسبت له منزله يقول انا دون ذلك او ان الرجل قال له انت من الصالحين يقول وما الذي يدريك وما الذي يدريك يعني يكفي مثل هذا ان يرد على اهل الغلو واذا جاء لرجل وقال ادعو الله لي يقول وما الذي بينك وبين الله وهل تظن أني مجاب الدعوه كما قال عمر قال لست بنبي ولم يقل ان الله لا يستجيب لي لاحظ الاجابه قال لست بنبي فمثل هذه الإجابة يرد فيها على من يقتحم هذا الباب وقد يحصل منه غلو في بعض الصالحين ولكن ينبغي أن يتوسط في هذا الأمر نعم. قال رحمه الله وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان تحلوا عنه وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أمني أنا وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وكذلك مالك بن دينار وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا نعم هنا عدة مسائل قال كان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائح ما استطاع أحد أن يجالسني ما استطاع أحد أن يجالسني وهذا محمول على أنه لا يسلم أحد من الذنب وهذا من الكلام العام الذي قد يكون له وجه في انه ما أحد يسلم من الذنب قال وقال إبراهيم النخلي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه وهذا صحيح في إخفاء العمل أن يخفي الإنسان العمل إذا عمل شيئا كان يحب أن يخفيه وكانوا يخفون أعمالهم وما كانوا يتركون العمل من أجل الناس لاحظوا هنا مرتبتان المرتبة الأولى أن يترك العمل للناس فإذا راها الناس يقرأ القرآن ترك القراءة وإذا راها الناس يصلي ترك الصلاة فهذا ليس بمندوع وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من الشرك فإن العمل للناس أو ترك العمل لهم ما يكون إلا لتعظيمهم في النفس أما إن لم يبالي بهم الإنسان فإنه لا يمكن أن يفعل لهم أو أن يترك لهم وأما كونه يفعل الشيء أو يخفي عمله أو يغطي المصحف عندما يرى أنه يقرأ ثم بعد ذلك يستأنف قراءته بعد انصراف الناس فهو كالذي أجل العبادة إلى وقت خروج الناس ولم يتركها أما أن يترك العمل من أجل الناس فهذا ليس بمندوب وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه كما هو معروف عن أويس عندما ارتحل من الكوفة وهذا لأنهم إذا اشتهروا في الناس تضرروا في دينهم وأنصرف الناس إليهم قال كان كثير من السلف يقرأ أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أمني أنا؟ يعني تطلب الدعاء مني ولاحظوا هذه إجابة متضمنة صرف السائل من غير إزراء عن النفس أمني أنا؟ أن يسأل الإنسان أو يطلب منه أن يدعو الله عز وجل وكان بعض السلف يقول أدعو الله فليس بينك وبين الله صائد أو كما جاء في كلام بعضهم وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه وحذيفة وكان عمر إذا سئل عن الدعاء يقول لست بنبي أدعو الله ثم ذكر أيضا عن الامام أحمد أنه يسأل الدعاء فقال أحمد إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا نحن أيضا نحتاج إلى أن يغفر الله لنا فإذا نحن ندعونا لهذا من يدعو لنا فكأن الأمر كل من دعا يحتاج من أن يدعى له والصحيح أن الإنسان يدعو لنفسه كل إنسان يدعو لنفسه قال رحمه الله ووصف بعض الصالحين واجتهاده في العبادة لبعض الملوك فعزم على زيارته فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل فوافه الملك وهو على تلك الحالة فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك فقال الملك ما في هذا خير ورجع فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم وهذا باب واسع جدا نعم ثم ذكر هذه القصة لهذا الصالح وهو صرف ذلك الملك عنه بهذه الحيلة وهذا أيضا قد يكون سائغا لأنه لم يرتكب معصيه وإنما فعل شيئا لا يليق بأهل المرغة فرأه ذلك الملك وانصرف عنه ولهذا حوادث مثيلة ما ينقل عن بعض العلماء من المعاصرين أن أحد العلماء ولعله الشيخ محمد بن إبراهيم أراد أن يوليه القضاء فلما عرف هذا أخذ دراجة نارية وأخذ يمر أمام الشيخ فلما سئل عنه قال هذا فلان الذي تريد أن توليه فتنبه الشيخ لهذا وقال غدا يعقل وولاه القضاء وهذه من الحيل التي كان يفعلها بعض العلماء وبعض الفقهاء في أن يصرفوا أو أن يصرف الناس عنهم إذا ما طلبوا للقضاء أو للولايه لكن هذا لا يتضمن فعل معصية لاحظوا أن هذه الأفعال قد تكون مما لا يليق بي أن يكون صاحب هذا المنصب ومن هذه الأخبار التي تدل على هذا أن أحد العلماء أراد أحد الخلفاء وأنه في الدولة الأموية والعباسية أراد أن يوليه فقال انا لا اصلح للقضاء قال له كذبت قال كيف تولي للقضاء من كان كاذبا فهذه أيضا من التخلص من القضاء ومن الرئاسة إذا ما عرضها الخلفاء على هؤلاء نعم. قال رحمه الله وها هنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى انه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق أبواب الرياء وقد نبه عليه السلف الصالح قال مطرف بن عبد الله بن الشخير كفى بالنفس إطراءا أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله شفه نعم هذه أيضا من المسائل الخفية التي تخفى على بعض الناس فإن بعض الناس يضطب الجاه والشرف عند الناس بذمه لنفسه لأن الناس يحبون التواضع ويحبون أن يذم الإنسان نفسه فيطلب الشرف والجاه بهذه المنزل حقيقة هذه الأمور لو لم ينبه عليها هؤلاء لوقع لو فيها كثير وما زال الناس في غفلة عنها فإن الشيطان يدخل من أبواب شتى لا يشعر بها الناس ولهذا ما أحسن يعني طريقة العلماء الراسخين الذين كانوا في اعتدال وهذا الذي شهدنا عليه كثير من علمائنا الكبار أنهم ما كانوا يزرون على أنفسهم أمام الناس وما كانوا يحبون أن يمدحوا وإنما كانوا يتوسطون في هذا فكانوا على خير حال فهذا الذي ينبغي وبعض الناس يكثروا لوم نفسه وذمه لنفسه حتى ينال الشرف بهذه المرتبة وبهذه المنزلة فما هناك اسلم من الإنسان من أن يتجنب هذا وهذا ولعل هذا موافق لما ذكرت من أن الإنسان كونه يجري على نفسه قد يرتكب محرما بكفر من نعمة التي أنعم الله بها عليه وقد يجر ايضا مدح الناس له بهذا التواضع الذي يذكره أو بهذه الحالة التي يذم بها نفسه نعم. قال رحمه الله فصل قد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرئاسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا في بيان خطر حب الرئاسه والشرف والحرص على المال والشرف على الدين بعد أن فصل المصنف في هذه المسائل وذكر التفاصيل والاقسام ذكر هنا النتيجه وان انه بهذا يتبين أن حب المال والرئاسه والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال واصل محبة المال والشرف من حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. قال وهب بن منبه من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ومن الرغبة فيها حب المال والشرف ومن حب المال والشرف استحلال المحارم وهذا كلام حسن فإنه إنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا ثم قال <تصفيق> المصنف وأصل محبة المال والشرف من محبة الدنيا أو من حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع الهوى يشير إلى أن أصل محبة المال والشرف من حب الدنيا لأنه لا يريد بالمال ولا يريد بالشرف إلا الدنيا وإنما هذه وسائل للدنيا فإنه إذا حصل الشرف أراد المنزل والمكان التي تكون له في الدنيا وإذا طلب المال أراد به الدنيا ثم ذكر عن وهب المنبئ قال من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ثم قال واصل حب الدنيا اتباع الهوى أصل حب الدنيا اتباع الهوى لأن حب الدنيا من هوى النفس والدنيا زينت للنفوس وحببت إلى النفوس فهو إذا أحب المال والشرف هذا من اتباع الهوى ولهذا الهوى يحمل صاحبه على المخالفة كما أن الكثير من أهل الأهوى وقعوا في البدع وهم على علم بها وكذلك بعض أصحاب الأهواء في الدنيا فإنهم يقعون في المعاصي وهم على علم بها قال وهب منبه من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا أي أن من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا لأن له فيها هوى ولأن الهوى هو هوى النفس فمن رغب في الدنيا فهذا الدليل على اتباع الهوى ومن الرغبة فيها حب المال والشرف هذا تأكيد بما تقدم ومن حب المال والشرف استحلال المحارب لأنه يطلب الشرف والمنزل والجاه الجاه وهذه أمور و هو يستحلها لنفسه ويطلب المال من حله ومن غير حله مستحلا للحرام لحب المال والحرس عليه ثم ذكر أن هذا الكلام أنه حسن فإنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا ولهذا يلاحظ أنه لا يذم المال لذاته ولا يذم الشرف لذاته ففي بعض العلماء لهم شرف ولهم أموال وما ذموا بهذا ولكن الذي يذم هو أن يحرص على المال والشرف للدنيا وأما من كان من استعان بجاهه وبشرفه وبماله على الآخرة فنعم المال الصالح للرجل الصالح وكذلك الجاه إذا استعان به على طاعة الله شفع للناس وأعانى على طاعة الله فإن هذا ممدوح قال رحمه الله قال الله تعالى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نعم هنا ذكر الإستقامة قال فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هنا ذكر الطغيان مع إثارة الحياة مع إثارة الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي الماوى هذا مقام المعصية قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فذكر نهي النفس عن الهوى في مقابل الطغيان في مقابل الطغيان وإثارة الحياة فدل على أن النفس إذا تجردت عن الهوى أن الإنسان استقام على طاعة الله وهذا ما قرره الإمام بن القيم واستدل له من أن الشرور مرجعها إلى أمرين عظيمين إما إلى هوى النفس وإما إلى تلبيس الشيطان فإذا وقى الله العبد شر نفسه وشر الشيطان وقاه سائر الشرور لأن الشرور إما مرجعها إلى تلبيس الشيطان على الإنسان وإما إلى النفس الأمارة بالسوء التي تحمل صاحبها على المخالفة قالوا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهذا دليل على أن للنفس هوى فإذا نهى النفس عن هواها واتبع الحق فإن الجنة هي المأوى معه. قال رحمه الله وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم ذكر هنا أن الله عز وجل وصف أهل النار بأن لهم أموال ولهم سلطان في قول أهل النار ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لهم سلطان ولهم أموال وهم يعترفون أن هذا المال لا يغني عنهم وأن هذا السلطان لا يغني عنهم ولكن ينبغي أن ينبه إلى أنه ليس كل صاحب سلطان وليس كل صاحب مال مذموم لكن هؤلاء استعانوا بسلطانهم على المخالفة واستعانوا بأموالهم على المخالفة فلم يستخدموا نعم الله في طاعة الله فكانت حجه عليهم وأما المال والسلطان إذا كان في طاعة الله فإنه يكون عونا على الطاعة ولهذا نال بسبب المال والمنزل بعض المنفقين كما أنفق أبو بكر ماله وأنفق عمر نصف ماله وكان هذا من المنازل العظيمة التي نال بها الشيخان الأجر العظيم عند الله عز وجل وأنفق عثمان وجهز جيش العسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك؟ فهذا ناله بالمال ولم ينال هذا الفقراء وكذلك الفقراء في قصتهم لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم ان لهم إخوانا لهم فضل اموال يتصدقون يصلون ويصومون ولهم فضل أموال يتصدقون منها فارشدهم الى الذكر ثم جاءوا قال سمع اخواننا بهذا فعملوا بما عملنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله ياتيه من يشك. فهذا دليل على أن اهل الأموال واهل السلطان والجاه إذا لم تشخلهم عن طاعة الله بل استعانوا بها على طاعة الله فهذا من فضل الله العظيم عليه ولهذا جاء في الأثر نعمة المال الصالح للرجل الصالح وكذلك كل نعمة وكل قوة إذا استعين بها على طاعة الله عز وجل فهي ممدوحه وصاحبها ممدوح قال رحمه الله لم أن النفس تحب الرفعة والعلو على ابناء جنسها ومن هنا نشأ الكبر والحسد ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه فهذا العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم ذكر مصنف هنا أن النفس تحب الرفع والعلو على ابناء جنسها هذا أمر النفوس جبلت عليه على أن الإنسان يحب أن يكون له رفعة على أبناء جنسه وأن يكون له سبق وأن يكون له فضل جبلت النفوس عليه لكن العاقل يصخر هذه الأحوال النفسية في طاعة الله عز وجل وهذا مثل ما قلنا في أن هناك أشياء موجودة في الناس لكن إذا استعين بها على طاعة الله نفعت فيجعل المنافسة ليست في الدنيا وإنما يجعلها في الآخر وينظر إلى العلو الباقي ليس إلى العلو الفاني إلى العلو الحقيقي الذي ليس بعده سقوط وليس بعده ذل ان يعلو فلا يذل بعده واما العلو في الدنيا فقد يكون بعده ذل اما في الدنيا او في الاخره واما العلو الذي ليس بعده ذل فهو ان يكون العلو الذي يعلو به المتقون غيرهم يوم القيامه ويسبقون غيرهم فهذا هو العلو الذي ينبغي للانسان ان ينافس فيه وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم ينافسوا في هذا في العلو لكن أي علو, علو الدين العلو عند الله عز وجل فهذا الذي ينبغي أن ينصرف إليه الإنسان وكذلك في الرياء فإن الإنسان بطبعه يحب يحب أن يرى عمله فلينظر إلى, نظر إلى رؤية الله عز وجل إليه وأن وأن يراقب في عمله الله ويحب أن يرى الله عمله لا أن يراه المخلوق لأن رؤية الله عز وجل عمله أنفع له بل هي الرؤية النافعة وأما رؤية المخلوقين فإنها لا تنفع فهكذا إذا تعود الإنسان على هذا الأمر ويقارن بين علو وعلو وبين رؤية ورؤية وبين عاقبة وعاقبة وبين جاه وجاه فقد يكون لبعض الناس عند الله جاه ومنزله وبعض الناس عنده له جاه عند الناس ولهذا يبلغ العبد في منزلته عند الله أن يقسم على الله عز وجل في فيبره الله عز وجل يبره بقسمه وهذا من المنزله عند الله يقسم على الله فيستجيب الله عز وجل له هذه منزلة وعلو عند الله عز وجل ثم ذكر أن العلو الأول والحرص عليه محمود وهو علو العلو في الدين وهو ان يحب ان يكون من اهل الفضل والعلم والمنزله في الدين قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الدين لا في الدنيا وفيما عند الله عز وجل فيما عند الناس نعم قال رحمه الله وقال الحسن اذا رايت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الاخره نعم هذا من العقل إذا رأى الرجل الرجل ينافسه في الدنيا فلينظر إلى المنافسة الحقيقية وإلى السباق الحقيقي وينافس فالآخرة حتى لا ينقطع بهذه المنافسة عن المنافس العظيم وهي منافسة في الدين. وقال وحيد بن الورق إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد ففعل. نعم ثم ذكر قول وحيد بن الورق إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد ففعل وهذا دليل على مشروعية المنافسة عند الله عز وجل وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب ثم ذكر محمد بن يوسف الأصبهاني العابد يقول لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب لأن نفوس العباد والعباد معلقة بأن يكونوا أسبق من غيره فإذا عرف أن غيره أسبق لله منه فإنه يحصل له ألم ويحصل له الصداع في قلبه بسبب ما يعلم من أنه سبق إلى الخير مثل الآن ما يحصل؟ لمن احب الدنيا فان بعض الناس اذا علم ان غيره سبقه قد يموت من الحزن وينصدع قلبه عندما يسبق في الدنيا الى مرتبه او منزله او مكانه يصيبه ما يصيبه كذلك هؤلاء تنافسون في الاخره وقال رجل لمالك بن دينار رايت في المنام مناديا ينادي ايها الناس الرحيل الرحيل فما رايت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع فصاح مالك وغشي عليه نعم هذا في بيان أيضا أن الإنسان يحزن لما فاته من الخير إذا علم أن غيره سبقه إليه وهذا من التنافس في الدنيا فكما أن أهل الدنيا يحزن بعضهم بفوات الخير في الدنيا فهؤلاء يحزنون لما فاتهم من أمر الآخرة وما سبقوا إليه منه ففي درجة قال رحمه الله ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازرها والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه والا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو وأما العلو الفان المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانا وصغارا فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه نعم هنا تنافس في الآخرة وتنافس في الدنيا قال ففي, الدرجات ففي درجات الآخرة الباقيه يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه وأن لا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو هنا ملحظ لطيف لماذا جاءت النصوص بمشروعية التنافس في الآخرة ولم تأتي بمشروعية التنافس في الدنيا من يتأمل؟ لهذا يجد أن التنافس في الآخرة لا يولد الحقد ولا الضغينة لما؟ لأن فضل الله واسع فالذين يتنافسون في طلب الجنة لا يتنافسون في منزل واحدة وإنما يتنافسون في فضل عظيم بخلاف الذين يتنافسون في الدنيا فإنما يتنافسون على شيء قليل يتنافسون على منصب فإذا أصابه فلان أصاب غيره من الحقد والضغينة والحسد ما يف... تترتب عليه العداوات وهذا بخلاف تنافس الاخر لأنك لو نافست أحد الصالحين فإنك لا يمكن أن تحقد عليه أو أن تجد في قلبك ضغينه عليه لأنه نال منزله لأنك تعلم إذا عملت بعمله نلت مثلها وإذا ارتفعت عنه ارتفعت إلى منزله فوق منزلته وهذا يضرب له مثال مثال ذلك لو أن في الدنيا مئة منزلة أو مئة وظيفة أو مئة صنف من الأصناف التي يتنافس عليها، فلاحظوا هؤلاء المئة لو أن كل واحد منهم نال هذه المنزلة ما حقد بعضهم على بعض لما لأن كل واحد منهم نال منزلة هو راضي بها بخلاف إذا عرف ما زاد عن المئة أن أهل المئة نالوا هذه المئة. من المنازل فانه يحصل في قلوبهم ما يحصل عليهم لما لأنهم اصابوا هذا الشيء المتنافس عليه واستغرقوه ولم يبق منه شيء وهذا حال الدنيا لانه ما من تنافس إلا وسينتهي إلى شيء يتنافس الناس فيه حتى يناله اهل الدنيا ثم بعد ذلك يطلب يطلب الناس هذا الشيء فلا يجدوه اما الاخره ففضل الله واسع الناس كلهم يتنافسون في أمر الآخرة وكل يكون في درجة تليق به وبعمله من غير أن يكون هناك حقد ولا ضغينة ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة وهم متصافون متصافون يحب بعضهم بعضاً ويعفو بعضهم عن بعض ولهذا كان التنافس في الآخرة ليس هو بمذموم. ولهذا ما ولد التنافس بين أبي بكر وعمر حقداً وضغينة كذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين الأنبياء لأنه في أمر الدين بخلاف أمر الدنيا فإن التنافس فيه محدود ولهذا يحصل بسببه التقاطع لأنه إذا نال أهل الدنيا منزلة وشرفا فإن الناس يحملون عليه ويحقدون عليه لأنهم يطربون هذه المنزلة أو يكرهون زوالها عنه ثم قالوا أما العلو الفاني المنقطع الذي يعقبه صاحبه غدا حسره وندامه ودله وهوانه وصغاره فهو الذي يشرع الزهد فيه والاعراض عنه هذا الذي يشرع الزهد فيه علو يشرع الزهد فيه وعلو يشرع التنافس فيه نعم قال رحمه الله وللزهد فيه اسباب عديده فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولايه والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة نعم لأسباب الزهد في الدنيا عدة أسباب النظر للعواقب ولهذا الذين يمدحون في هذا هم أهل العقل والعقلاء هم الذين ينظرون إلى عواقب الأمور بخلاف الذين لم يرزقوا هذا الفهم والعقل إنما ينظرون أمام أعينهم لا يكون نظرهم بعيد، ولهذا يمدح الرجل العاقل بأنه بعيد النظر. فلما يقال بعيد النظر لأنه ينظر إلى العواقب بعض الناس ينظر إلى هذه الوظيفة وإلى هذه المنزلة وإلى هذا الجال، ويجد أن هذا طيب، وأنه مما ينال به ما ينال من الدنيا، لكن لو أنه نظر إلى أبعد من هذا الأمر، وهو أن هذا العز والجاه والمال والشرف أنه سيموت. ويترك هذا، وأنه سيحاسب عليه، وأنه لربما عرضه لفتنه، فإنه لا يحرص عليه، وتقل الرغبة فيه، فإذا كان على نظر بعيد، ونظر إلى أبعد من هذا، وأنه لو تخفف في الدنيا لكان أسلم له في الآخرة، لكان مؤثرا أن لا ينال هذا الأمر، كما كان السلف يفرون من الولايات والمناصب والقضاء لبعد نظره، ولهذا الناس يتفاوتون منهم من لا يكاد ينظر إلا ما هو أمام عينيه ومنهم من ينظر إلى أبعد من ذلك ومنهم من ينظر إلى ما هو أبعد ومنهم من ينظر إلى ما يخفى على كثير من الناس وهو ينظر إلى حاله عند الله هل هذا مما يرفعه ويقربه لله أم أنه مما يقطعه عن الله عز وجل فلو تأمل الناس ونظروا هذه النظره لزهد كثير من الناس في الدنيا لكن كثير من الناس لا يكاد ينظر إلا إلى واقعه الذي هو فيه فنظر العبد إلى سوء العاقب والشرف في الدنيا بالولاية والاماره لمن لا يؤدي حقها ولأنه عرضا والإنسان لو نظر إلى أن يكون سالماً من الولاية ولا يحاسب عليها وهو متحقق بأنه لم يدخل فيها ولن يحاسب عليها هو أسلم له من أن يدخل فيها وقد يخشى ان لا يؤدي حقها وإن كان يرجو أن يؤدي حقها لكن السلام كما يقال لا يعدلها شيء كونه يسلم ولا يحاسب ولا يتعرض هو أسلم من الذي يدخل في الشيء وقد لا يخرج منه. معك. قال ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله رداء الكبرياء ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله رداء الكبرياء وكيف أن الله يقسمهم وكيف أن حالهم يفضي إلى الهوان وأنه ما طلب أحد العز بسخط الله إلا سخط الله عليه واسخط عليه الناس وفي الناس عبر ومواعر ولهذا من تأمل حال الناس وتأمل حال الملوك والأمراء وأهل الجاه أين ذهبوا؟ أين هم الآن؟ ويتأمل في مقابلهم إلى العلماء لو سئلت كثير من اليوم طلاب العلم بل حتى بعض العلماء من هم الخلفاء في عهد ابن تيميه ومن هم الاثرياء ما عرفهم كثير من الناس لكنه يعرف ابن تيميه من هو الخليفه في عهد الامام مالك وفي عهد احمد ما عرفهم كثير من الناس بينما هؤلاء معروفون من هو الخليفه في عهد البخاري ولهذا لو عرفت بهؤلاء الخلفاء يقال كان معاصرا للبخاري يعرف هؤلاء يعرفون بالعلماء فهذا دليل الذي ينظر في العواقب كيف أن هؤلاء بقي ذكرهم وبقي جاههم وشرفهم وإن لم يطلبوا وأولئك ذهب عزهم ولهذا بعض الناس وهذه أيضا من أنواع العز فهناك عز يذهب بموت صاحبه وهو المال والجاه والشرف وهناك عز يبقى بعد موته وهي الطاعة والذكر الحسن وكل من كان على استقامة على هذه النبي صلى الله عليه وسلم ناله ما نال النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرفوع وكذلك أتباعه فهم في ذكر حسن بحسب استقامتهم على السنة ولهذا أرفع الناس ذكرا هم أهل السنة أين أئمة أهل البدع من أئمة أهل السنة كان الإمام أحمد في عهده لم يكن بشيء عند الخليفة في مقام ابن أبي دؤاد فابن أبي دؤاد هو المقرب وهو الذي ينظر إليه وهو الذي يرجع إليه ويحكم في قول أحمد وفي غيره لكن اين هو الآن لهذا يقول الإمام أحمد بيننا وبينهم مشاهد الجنائز فلما مات ابن أبي دؤاد قيل ما تبعه إلا أربعة ولما مات الإمام أحمد تبعه خلق كثير هذه العبر والمواعظ إذا تأملها الناس عزفوا عن الدنيا وعرفوا العز الحقيقي وهؤلاء لم يطلبوا العز ولم يطلبوا الشرب ولم يطلبوا جاه لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وإلا ما كان يخطر في بال أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن سيرين أن يكون لهم هذا الذكر الحسن في الناس وكذلك ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب من الذي يخطر في باله من هؤلاء أن يكون بهذه الشهرة في الناس وبهذا الثناء الحسن والناس يترحمون عليهم ويدعون لهم حتى إن بعض الصالحين كان يقول إني أدعو لفلان وفلان وما زال الناس اليوم يخصون في دعائهم وفي صلاتهم بعض هؤلاء الأئمة الذي ينظر إلى هذه العواقب وإلى أحوال الناس ينزجر عن كثير من أمور الدنيا ويقبل على الله عز وجل وهذه الدنيا سنة ولا يقول العاقل أن هؤلاء ام الكبار ولسنا مثلهم نعم لسنا مثلهم لكن فضل الله واسع والذي وهب هؤلاء هو قادر على أن يهب غيرهم والذي رفع هؤلاء هو قادر أن يرفع غيرهم والذي علم هؤلاء هو قادر أن يعلم غيرهم وهذه الدنيا سنة فلا ينبغي لطلاب العلم أن يياسوا ولا ينبغي لهم أن يتجرعوا. وبعض الناس يهدم طلاب العلم فيقول انتم لستم كهؤلاء ولا يزال يهدم هؤلاء حتى لا يكون فيهم من يعتني بنفسه بل ينبغي الانسان ان يعالج نفسه وان يجاهد نفسه على ان يكون على طريق هؤلاء ولربما بلغ بعض الناس منازل هؤلاء او كانوا في قرب منه وذلك فضل الله ياتيه من يشاء هؤلاء ما نالوا هذا بشرف ولا بجاه لكن بالمتابعة وبصدق النيه في عملهم فرزقهم الله هذا الخير العظيم قال رحمه الله وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر في, صورة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال خرجه الترمذي وغيره من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لغيره من وجه آخر في هذا الحديث يطأهم الناس بأقدامهم وفي رواية أخرى من وجه آخر يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده ثم ذكر حال هؤلاء المتكبرين يوم القيامة أنهم كما جاء في الحديث يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم النار نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار لما هؤلاء طلبوا الجاه والمنزل كان من العقوبة التي أعدها الله عز وجل لهم ما يناسب ما طلبوه من العز فإذا طلبوا العز بغير الله أذلهم الله وكانوا إلى هذه الحال وهؤلاء لما كانوا يتكبرون على الخلق أذلهم الله وهذا في مقابل المؤمنين الأتقية الذين تواضعوا لله فأعزهم الله ولهذا أولياء الله يحشرون يوم القيامة على النجم وتنصب لهم منابر من نور المقصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن فهذا من حكمة الله كيف أن هؤلاء تواضعوا فأرفعهم الله وهؤلاء تكبروا فادلهم الله وفي الحديث الآخر قال يطأهم الناس بأقدامه وفي رواية يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى ليقضي الله بين عباده يعني في ارض المحشر قال واستاذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس فقال له اني اخاف ان تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت ارجلهم يوم القيامه ثم ذكر قصه هذا الرجل مع عمر قال انه استاذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص يعني أن يقص على الناس وأن يعظهم فقال له إني أخاف أن تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك يعني تجد في نفسك رفعة عليهم وتجد علوا عليهم حتى يضعك الله بسبب ما وجدت من نفسك تحت أرجلهم يوم القيامة انظروا إلى هذه الكلمات وانظروا إلى هذا الفقر وما زلت أكرر العناية بكلام السلف من الذي يفقه مثل هذا ومن الذي يتنبأ لما قالوا فإن الإنسان يطلب شيئا فيخشى عليه بطلبه لهذا الشيء ان يجد في نفسه علو ورفعه ثم يكون هذا عرضه أن يكون من أهل الهوان يوم القيامة توقف عند هذا هذا والله أعلم صلى الله وسلم ونظارك على عبده ورسوله أحسن الله إليك وبارك فيك ونفعنا بما سمعنا يقول السائل ما الطريقة الشرعية لمناصحة الحكام أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا طريقة الشرعية يطول الحديث عنها خصوصا في مثل هذه المسألة وهناك ضوابط كثيرة متعلقة بهذا الباب ولكن أولا في هذا المقام ينبغي التثبت فإن اخبار الحكام يتناقلها الناس وكثيراً من هذه الأخبار يقع فيه من الزيادة والنقص ما الله به عليه فلا ينبغي لعاقل إذا ما سمع شيئاً طار به وقرر أنه هو الحق ثم حاكم الحكام عليه ونشره بين الناس خصوصا أن بعض المسلمين اليوم فتنوا بأخذ أخبار المسلمين من أعدائهم ويقول البعض أن تلك الأخبار هي الصحيحة واخبار المسلمين أنها غير صحيحة يكتمون عنا الكثير وهذا والله من أشد تلبيس الشيطان على هؤلاء أن يصدقوا الكفرة والفجرة وأن يكذبوا بالمسلمين ونحن لا نقول أن المسلمين في عصمة ولكن إذا سيء الظن في المسلمين كيف يزكى الكفار وكيف يصدق الكافر ويكذب المؤمن المسلم وعلى هذا فالعقل هنا أنك لو صدقت المسلم على مظنة الكذب فهو خير من أن تصدق الكافر وانت تقطع بكذبه وبفجوره وليس له وازع يحمله على الصدق خصوصا إذا ما وجد العداء للمسلمين وإذا ما جرب الناس منهم الكيد والمكر ونحن نعرف في بلادنا هذه أشياء وقفنا عليها بأنفسنا ويعرفها الخاص والعام وياتي من يتناقل الاخبار التي فيها تلبيس وكذب حتى وصل الامر الى الطعن في الانساب ويقال في بعض علمائنا وحكامنا انهم يهود يعني لو ان انسان ضعيف العقل وهو يعرف هؤلاء ويعرف انسابهم كيف يصدق هؤلاء فاذا وصل الكذب الى هذا الحد هذا فيه موعظه في ان هؤلاء اذا بلغ بهم الكذب الى هذا الحد وقيل قبل فهذا في هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه جاسوس لليهود وللعلماء يطعم في العلماء فإذا كان يقال هذا في العلماء وفي الحكام ويقال في من يعرف نسبه ويعرفه الخاص والعام ويعرف من هو ومن أي قبيلة ومن أي قبيلة يرجع إلى أي بلد ومع هذا يقال مثل هذا الكذب الواضح البيت فأولا ينبغي التثبت من الأخبار ومما ينقل الأمر الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن ينقب عن الأخطاء كما يفعل بعض من شغفوا بتتبع الأخطاء لا يجوز له أن يتجسس ولا يجوز له أن يعمل ذهنه وعقله في التنقيب عن أخطاء الحكام وبعض من ينتسبون إلى الدعوة خصصوا بعض الطلبة كما بلغنا ولا يبعد هذا فبعضهم يتابع الصحيفه الفلانية وبعضهم يتابع الصحيفه الفلانية وبعضهم يتابع نشرة الأخبار في الإذاعة أو في التلفزيون ثم ينقب عن الاخطاء ويؤتى بها إلى الشيخ او الداعية ثم يلقيها على الناس والناس ينبهرون كيف ان هذا الرجل اطلع على هذه الأخطاء تنبه لها هذه فتنة أن يشغل هذا الرجل هؤلاء الناس بالتنقيب عن الاخطاء مع ما يعرضون له من الفتنة فلا يجوز للإنسان أن ينقب عن الأخطاء لا للحكام ولا لغيره والتجسس محرم وإنما إذا بلغ الإنسان من رأى منكم منكرا فإذا رآه الإنسان أو بلغه من غير تعمد للبحث فعند ذلك ينظر في حاله إذن المرحلة الأولى التثبت وعدم التجسس المرحلة الثانية إذا تبين له أن هذا خطأ فأولا لا بد أن يقاس هذا بمقياس العلم لأن أحيانا قد يجتهد الحاكم اجتهاد ولو قلت للناس ما رايكم في هذا لقالوا هذا خطا ولو نظرت الى العلماء الكبار لعرفوا ان هذا من اجتهاد الحكام الذي شرع لهم ان يجتهدوا فيه عندما ياتي الحاكم ويصدر امرا بان تضم جهه الى جهه او ان تلغى جهه او ان يعفى فلان من منصب او ان يؤكل الى فلان منصب ياتي الناس وياخذون ويتكلمون ويتشنج بعضهم ويقول هدم الدين على يد فلان وفلان سبحان الله أين عقول الناس فالحاكم هو المسؤول عن هذا الأمر وهو غير متهم على دين الله عز وجل وما الذي يجعل الإنسان ينصب نفسه حامياً للدين غيورا على العقيدة ويتهم حكام المسلمين الذين ما عرفوا إلا بسلامة العقيدة وما عرفوا إلا بالاستقامة على الدين وما عرفوا إلا بعمارة بيوت الله وما عرفوا إلا بإنشاء الجامعات لدراسة العلم الشرعي وما عرفوا إلا بنشر الكتب وما عرفوا إلا بتقريب العلماء من الذي ينصب نفسه أنه أغير من هؤلاء على دينه هذه فتنة فإذا الإنسان اولا ينبغي له أن ينظر إلى هذه الأمور نظر شرع ولهذا قال العلماء لا يجوز لرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون عالماً بما يأمر عالماً بما ينهى لأن المعروف هو ما عرفه المؤمنون من دين الله والمنكر هو ما أنكره المؤمنون لا ما ينكره فلان وإلاه إذن هذا الأمر ثم بعد ذلك ينظر في هذا الأمر فهل انا من أهل القوة والقدرة على الإنكار أم أن غيري اولى به بعض الناس إذا سمع شيئا أو مخالفة ظن أنه مخالفة وقد تكون مخالفة يأتي وينكر المنكر بطريقة غير شرعية فاذا هنا لا بد من وقفه اولا أن يكون هذا منكر الوقفة الثانية كيف ننكر هذا المنكر فقد يسع. الرجل العامي أن يذهب إلى إمام المسجد أو إلى الخطيب أو إلى القاضي أو إلى مسؤول في الدولة له به علاقة ويقول أنا رأيت كذا وكذا فلعلكم أن ترفعوا في هذا لولاه الأمر برئت ذمته أما أن يأتي شاب صغير ويقرأ الابواب ويدخل على الملوك والأمراء من أنت؟ لا يعرف ولا يعرف له ذكر ولو سئل من هذا لانكره الجميع لكن عندما يأتي عالم جليل له مكان وينكر ويبين الناس يعرفونه ولهذا ينبغي أن يرفع في هذا الأمر إلى العلماء وهذا فيه خير كثير أولا أنك قد تنكر شيئا ثم تأتي للعالم وأنت تتفجر غيظا وغضبا وتجد العالم يبتسم ويبين لك أن هذا ليس بمنكر ويبين لك أنه بين ورفع فيه وهذا يحصل كثيرا فعند ذلك برئت ذمتك وإذا كان هناك منكر فيقبل من هذا العالم ألف مرة قبل أن يقبل منك مرة واحدة وأنت لا تريد إلا النصف ما تريد فقط أن تكون آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى تمدح وتذب وإنما تريد أن يزال هذا المنكر بطريقة شرعية فإذا رفع للعلماء كانوا هم اولى به وأقدر عليه وأقوى عليه علما وعملا فهذا هو الواجب عندما يوجد المنكر ثم إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا ولا هذا فإذا أنكر بقلبه فقد برئ كما جاء في حديث أم سلم فمن أنكر سلم فمن أنكر سلب ومن كره ولكن من رضي وتابع فإذا كره بقلبه سلم لكن الذي يرضى ويتامع هذا هو الذي يؤاخذ هل المظاهرات السلمية تدخل تحت باب النصيحة؟ المظاهرات ليست من النصيحة من عدة وجوه الوجه الأول هذه المظاهرات مأخوذة من الكفار والمشركين وليست من سبل المؤمنين في الإنكار فتأملوا حال السلف ما عرف في حال السلف انهم ألفوا فريقا للمظاهره وانما هذه اخذت ممن من, من اليهود والنصارى والله ما عرفها المسلمون ولا قرؤوها في كتاب ولا نقلوها عن عالم من علماء الامه وانما راوها في اليهود والنصارى فشبهوه فتشبهوا بهم فيه فاذا هذا تشبه باعداء الاسلام الأمر الاخر أن هذه المظاهرات التي يقال انها سلمية انها محرمه لان اشاعه للفتنه والفوضى ولا يوجد عاقل الان اذا جاء الناس افواجا يريدون منه ان يغير ان يقبل منهم هذا وأنا اخاطب كل مدير مدرسه دعوا الحكام او صاحب اداره حكوميه فاذا راى يوما ان الطلاب تجمعوا امام بابه وهم يهتفون نريد كذا ونريد كذا يقبل منهم ولا ما يقبل او مدير اداره او ان اب يعني في بيته اجتمع ابناؤه وهم يهتفون ويرددون ما في عاقل يقبل هذه الامور ولكن لو جاء رجل عاقل وقال نحن نطلب كذا وكذا وهذه رغبه فلان وفلان وفلان هذا الكلام يقبل ولهذه هذه الطريقه ليست طريقة الشرعيه وإنما هي طريقة مأخوذة من أعداء الإسلام ولا خير فيها وكم من مظاهرة يقال أنها سلمية أصبحت حربا على المسلمين يخرجون ويحطمون ويهدمون ولربما حصلت مشادات وحصل من القتل في هذه المظاهرات التي تسمى سلمية يقول أرجو أن تبين لنا بالتفصيل حكم طلب الدعاء من الغير حكم طلب الدعاء من الغير جائز كما دلت على هذا النصوص وما دل على هذا فعل السلف الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من غيره أن يدعو أو أن يدعو بعض الصالحين لها ولكن الأكمل والأفضل هو ترك طلب الدعاء من الغير قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسال الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابها ان لا يسالوا الا الله وكذلك الرقيه فان يطلب الرجل من الغير ان يرقيه هذا مباح وجائز ولكن المرتبه التي هي فوق هذا هو ان لا يسترقي وهذه مرتبه من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب فترك طلب الرقيه وترك طلب الدعاء هي منزلة فوق من طلب الدعاء إذا طلبه من حي يسمع أما طلب الدعاء من الاموات فهذا لا يجوز ما. يقول بعض الأخوة يراجع حفظه في الطريق إما من المصحف أو تراه يحرك شفتيه أو يعقد التسبيح أمام الناس مع إخلاصه لله عز وجل فهل هذا العمل مشروع ما باس به بل هذا من الحرص على الوقت اذا كان يريد بهذا المراجعه ولا يريد المراه فيحرص الانسان انس يقرا في الطريق ويسبح ويعقد التسبيح بانامله هذا من الخير وهذا من الحرص على الوقت نعم يقول تغيير المنكر بالقلب هل يكفي فيه انكار ذلك بالقلب ام لا بد من الخروج من المكان الذي يوجد فيه المنكر الخروج من المكان هو انكار بغير القلب وهو بالجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فالخروج هو من جنس التغيير باليد فهذه أول المراتب ولكن إذا كان يخشى أن الخروج يسبب فتنة مثل أن يكون رجل عند عالم جليل أو عند حاكم ويكون له جاه ومنزله فلو خرج خرج الناس بعده وسببوا فتنة وفوضى فهنا عدم الخروج أولى مع الإنكار بالقلب حتى لا يحدث فتنة أو يكون في مسجد فيخرج من الصلاة ويترك الصلاة خلف الإمام فيحصل للناس فتنة اما ان لم يحصل في هذا فترة فان الخروج من مجالس المعاصي هذا ماثور عن السلف لكنه من جنس الانكار باليد ويكفي الانسان ان عجز عن الانكار باليد واللسان أن ينكر بقلبه ان ينكر بقلبه ولهذا قال بعض اهل العلم لا يستطيع احد ان يقول في منكر انه لم ينكره احد لان قد يكون في المجلس لا تسمع أحداً أنكر هذا الملك ولكن الكثير أنكره بقلوبه. ما حكم الإنكار في المسائل الخلافية المسائل الخلافية إذا كان يقصد بها المسائل الإجتهادية المسائل الإجتهادية التي محل الاجتهاد لا يشرع الإنكار فيها. وأما المسائل الخلافية فهي واسعة لأن الخلاف قد يكون بحق وقد يكون بباطل فقولنا لا ننكر في المسائل الخلافية هذا لا بد من التفصيل فيه أما المسائل الاجتهاديه التي هي محل اجتهاد بين العلماء والعلماء مجتهدون فيها فليس الإنسان أن ينكر فيها لكن من سئل عن مذهبه فأجاب فيبين فإذا جاء من يسأل مثلا عن الصلاه في وقت النهي وأنت على قول فتقول له لا تصلي أو صلي بحسب ما تعتقد فهذا هو الذي يسعى الإنسان أما كون الإنسان يأمر وينهى في المسائل الاجتهاديه فقد يكون هذا مجتهد أو أنه على قول من أقوال العلماء وأما إذا كان جاهلا لا يعرف شيئا في هذه المسألة فأنت توجهه لما تعلم من الدين يقول هل الحرص على الحصول على الدرجات المرتفعة في الدراسة النظامية للحصول على شهادة بدرجة مرتفعة من أجل الحصول على مرتبة عالية؟ لينفع إخوانه الذين هم بحاجة ماسه إليه هل هذا من حب الدنيا المحذر منه؟ هذا بحسب المقاصد كما تقدم فإذا كان يريد بهذا الخير يريد أن يحصل على الدرجات من أجل أن يحصل على الوظيفة فإذا حصل على الوظيفة حصل له نفع في دينه ينفع الناس أو حتى في الدنيا من المقاصد المطلوبه في الدنيا مثل النفق وغيره. فهذا لا يلام عليه. واما اذا كان يحصل على هذا وهو يريد به العلو والفخر او يريد به الحصول على وظيفه لليعلو في الارض وليرتفع الناس وليتكبر عليهم فان هذا مذموم شخص يستشير في شراء فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله وقراءتها اكثر من مره ليفتي الناس بها اما فتاوى الشيخ ومكانتها في العلم فهذه لا يسال عنها امثالنا فما كانت الشيخ معروفة وما من طالب علم استطيع أن يفهم ويزهد في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز لكن النظر لحال السائل هل هو ممن يفهم فينتفع فهذا لا شك أنه ينبغي أن يوجه إلى هذا وأن يحرص وأما إذا كان لا يفهم الكلام ولا يبلغ عقله وفهمه مقاصد الشيخ وكلامه فهذا ينبغي له أن يتفقه ويتعلم فإذا عرف فعند ذلك ممكن أن ينتفع من كلام هؤلاء ولهذا كان بعض السلف يقول خاطب الناس بما يعرفون فقد يكون بعض الناس لا يعرف مقاصد العلماء ولا كلامهم فهذا يحتاج له أن يتفقه ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أن بعض الطلبة طلاب العلم خصوصا في الفتاوى يأخذون هذه الفتاوى وينزلونها على بعض أحوال الناس وقد تكون الفتوى يلحظ المفتي فيها حالا خاصة فينزلها على حال غير تلك الحال وقد رايت بعض من يفتي في الحج وبيده من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله وينزل هذه الفتاوى على بعض المعينين واحوالهم تختلف فينبغي التنبؤ لهذه المساله لأن المفتي ينظر في الحكم الشرعي وينظر في حال السائل وينزل الحكم على هذه الحال فياتي من ينقل هذه الفتوى يظن أن الشيخ يقرر شيئا فينزل هذا على على حال ليست كالحال التي أفت الشيخ ولهذا ينبغي أن يفرق بين كلام العلماء المطلق عندما يصفون مثلا أحكام الحج أو أحكام الصلاة وبين فتاوى العلماء في الحج والصلاة أو في المسائل الأخرى ولهذا كانت الفتوى من أصعب الأمور وهي أصعب من العلم الشرعي. أصعب من العلم نستطيع الآن أن نعرف بما تبين المرأة من زوجها بثلاث تطريقات ولكن يصعب على كثير من الناس أن ينزل هذه الفتوى على مئة رجل كل واحد منهم يطلق زوجته وقد تختلف الأحوال فهذا يطلق في طهر جامع فيه وهذا في طهر لم يجامع فيه وهذا يطلق في غضب وهذا في غير غضب وهذا يطلق بعباره صريحة وهذا بكناية فالعلماء يفرقون بين هذه الأحوال المفترقة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي ورسوله.